وََّ بِينَ الزَّل مِنَ السَّمائِمَاأَ بِقَدرٍ فَأَن شَرْنَا بِه بلَلْدَةَم مَتَ وََّ بينَ مِنَ السَّمَمأَ بِقَدْر فَأَنِي شَرْنَا بِه ببللْدَةَم مَْتَ كَذَلِكَ تُخَجُونَ كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من مَا والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك إِتَسْتَووا عَ غُهُورِِهِ ثُم تَذْكُرُونَأَمَّ تَرَبِّكُمْ إِذَا ْتَوَييتُم ماَا لَيْهِ وَتَقولُوا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 ولجعلوا له من عباده جزاء وجعلوا له من عباده جزاء ان الانسان لكفور مبين ان الانسان لكفور مبين اتخذ مما يخلق بنات واصفات بالبنين أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكَ بِالْبَنِي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا قديم <سؤال> او من ينشق في الحليه وهو في الخصام غير مبين او من ينشق في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن إناثا اشهذوا قلقهم اشهذوا قلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم فقالوا لو شاء الله ما عرفناهم ما لهم بذلك من علم كَنِلّ اِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ بل قالوا إنا وجرنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجرنا